بسم الله الرحمن الرحيم بنا بيخواي بخشن مهربان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سوين بهنزير زيتون وسوين بطور سيناء وبمشاري آلام بيترسك مكيا لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سوين بخوا براستي إنسان ما دلوز كل لجوان تنين شئ ودا ثم رددناه أسفل سافلين لَبَاشَانْ أَغَرْ بِي بَا همو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مقر أوانك برواي هنا وكردو ساككان يا كردو. بو أوان هي فما يكذبك بعد بالدين. زائ ترتيبة برواد بآين. با Aleyse allahu bi ahkamil hakimin Aleykhoa farman rawa teri hemu farman rawa ya